بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيدا على ربك بأصحاب الفين؟ ألم يجعل كيدهم في تغليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابين ترمي بحجارة من سجير، فجعلهم كعصم مأكون.